الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إلا ا ل ل ه أ ش ه د أن م ح م د ا ت ا ل ت ق ح ي ا الفلاح على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 الله موسوعه ا ل ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ي الاسلاميه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 يوقد من شجره مباركه زيتونه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا 「よしよしよしよしよしよしよ و س س ن ن ن ور ن ور ل しよ م よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ ه よしよし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 تتقلب ف ي ه ا ل ق ل و ب و ا ل أ ب ل س ي للعلوم الاسلاميه فضله و الله يرزق م ن يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر موسوعه النابلسي ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر, الله أكبر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 والذين كفروا أ ع م ا ل ه م كسراب كسراب بقيعه يحسبه ا ل ض م ا ن ماء حتى إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا, لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أ و كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه, موج من فوقه سحاب